أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمّل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا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 ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل ونهارها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 تَجدوه عنندَ الله هو خَيرَ وَأَعظَ مَ أَجر وَتَفِر الله إ الله غفور الرَّحيم مراثيه هي هي شبكه الجمال الاسلاميه الجمال كان معكم تقديم مصطفى الجمال فني والهندسه الصوتيه الصوتيه شبكه الجمال الاسلاميه شبكه الجمال الاسلاميه خطوات خطوات, خطوات نحو التميز